يا دويس بي ابي في القلب المتيم اي وجدان باقي يا ناتيه يا مريان يا اشداد مشتي باقي اي القلب المتيم اي وجدان باقي يا ناتيه يا مريان ايال الاصولي يا ام الحسنيه العنوان الاصولي يا ام الحسنيه ورحمه الله исәп әл мәхәддә راء خلقتي من ربنا عليا امنت بقلبي لله تقيا راء خلقتي من ربنا عليا امنت بقلبي لله تقيا قد وهب الرحيم لك كنز ثريا غلام زكي للناس نبيا لك مريم نباريك أنت أهل لذلك لك مريم نباريك أنت أهل لذلك دل فضلي عليك قد منى وأنعم دل الرسولي. عنوان العصول يا أم الرسول رحى الله عيسى في المهدي تكلم اهديك السلامي يا رمز النسائي من اعماق قلبي حبي ورتائي اهديك السلامي يا رمز النسائي من اعماق قلبي حبي ورتائي يا نورا منزل من رب السماء امحو الظلام ويقين البلاء زاد شوقي اليك وسؤالي عليك زاد شوقي اليك وسؤالي عليك كل رؤياك عمري قد اسرع واقدم في القدر المتيم في وجدان باقي دقراتي يا مريم عنوان الأصول يا أم الرسولي عنوان الأصول يا أم الرسولي روح الله عيسى في المهدي القرآن ذكرتي في, في القرآن أنت ما من أهلك مكانا في الشرق انتبثت في القرآن أنت ما أولاتي ذكرت من أهلك مكانا في الشرق انتبثت وأخذت حجابا سترا ورأيتي روح الله جبريل بالله استعذت قال لك سلاما من قد وهبتي غلاما قلت ان يكونوا على الله احكم قلت ان يكونوا على الله احكم اشتاد اشتياقي في القلب المتيم اي وجداني باقي اي Aslay, ya Rasulullah, ya umma al-Rasul, hal muna al-Rasul, ya umma al-Rasul, rah Allah ارحمك الزكية فيها مولاك اورد يدعو للحق عيسى وإلى الله احد ارحمك الزكية فيها مولاك اورد يدعو للحق عيسى وإلى الله احد هو لله روحا قد انذر وعدت قال للناس بعدية نور محمد سيد الأنبياء من رب السماء سيد الأنبياء من رب السماء بشير نذير فيه النبوة تختم في قلب المتين في وجدان باقي بجراتي يا مريم إنوان الهصول يا أم الرسول تم تحجي الملتاج استوديوهات مؤسسة في الحوراء المهدي تكلم رحمة الله عزاق المهدي